اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف صاد كتاب انزل إليك فلا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 قرية أهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم باسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين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 ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذقوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن ك الجنة فكلا من حيث شئت ما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهم ما ما عنهما من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 الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن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 قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقض ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني وريس مؤاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني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 اننا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباء والله امرنا بها قل قولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد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 ما قرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا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 والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عن هؤلاء اصحاب النار هم فيها خالدون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينام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 حتى إذا اتاركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل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 بِنَا عَنْهَا عَنَّا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ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 فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحبة لقوم يؤمنون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 فاستوى على العرش يؤشي الليل النهار يطلبه خثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين قَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّغًا وَخُفْيَةٌ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُغْتَبِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ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 وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء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 ها من سلطان، فانتظروا إن معكم من المنتظرين، فأجئناه والذين معه برحمه منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالخا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم ما الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم وذكروا إذ جعلكم خلفاء من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 قال الملاؤ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن امن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربك قالوا اننا بما ارسل به مؤمنون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 فأتكم بينه من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا, ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين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 وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وان كان طائفة منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا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 قَالُوا وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قُلْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ هَجَرَنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ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 ما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون كان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون مكر الله الله إلا القوم الخاسرون اولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من أنباك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 قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بِآيَاتِ ربنا لما جاءتنا ربنا أفرخ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُهُ إذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 قال إنكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوء العذاب يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعدْنَاكُمْ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 اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين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 اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورعوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من القاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعبي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه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 وَقَطَعْنَاهُمْ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَمْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَنَبَجَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ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 تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّا هُمْ هَلِكُوْهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ ولعلهم يتكون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 فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَارِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَبْنَاءِ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَلُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ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 ضريت من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات، ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، فسلخ منها، فأذبعه الشيطان، فكان من الغاوين.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 يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ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 ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا ثقلت في السماوات والأرض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 قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه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 بكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأوصي لعلكم ترحمون. وَإِذْ جَعَلَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ كلا لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون